أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم قل الإنسان ضعيفة يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل, أموالكم بينكم بالباطل إلا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 وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفتر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسال الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا